وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أَنِّي رسول الله إليكم فلما زيغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين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 فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر مبين ومن أَظْلَمُ ممن افتري على الله الكذب وهو يدعي إلى الْإِسْلَامِ والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوده ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا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 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عيسى بن مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أرض الملك القدوس العزيز الحكيم